بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن للمجرمين مفزع من أجل كيد المشركين فكينا حساس تيهول الليل رسول من الله يتلو صحفا مطلعا فيها كتب تفوق الذين أوتوا الكتاب وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شرم البريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم جزاء من رب جدنا تؤدينا تري من تحت من رضي الله عنهم وارضوا عنه ذلك لمن خشي ربه